أعد لنشد الرجم وما أعجلك عن قومك يا موسى قالهم هم أولئي على أثري وعجلت إليك ربي لترضى قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وضلهم لهم السامري فرجع موسى إلى قومه غضان أسفا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 ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا فم منا أوزارا من دينة القوم فخلفناها فكذلك القسامين <تصفيق> نعوذ بالله من الترجمة قبل أنا عشرة هذا في بيت إيو صدحات قم سورة الطاحت. قال سبحانه وآل وما عجلك أن حاك سود الجيش عن قومك قل هذا حقير يا موسى ما هنوم علينا ذي قومك ليميان أنا عش كبار جميج يعني حيوستان حلوة إن الله وما عجلك أن حاك سود الجيش عن قومك قل هذا يا موسى قال وزمي ومت كتابك موسى ضبع لس عن أن سرت على قصة fadlbaata reebaysay ilaa uu ka yuu balankool mar ka mid had saakeege wax saar maray oo dadkii la socday ka soo dheereey markaa xarbi subhana wa ta'ala ha dadka ay wasacorna ya moosa qara wi qulii nabii moosa kum ku weera suule kum biyow ha waray waq wa ala aqta dhigaa kale kusoo marka وعجلت وانسودك سودق دغدغينيك حقا ربي يا ربي صبر يا ولي ترضا ساري غا نقتو رضاك ويزياد خير جاعل توحا بيراي ايمان وصيام بيضون دتقيا بريه خير جاع واه كما كيسن كرو وجعلان اياه مركا دتقند شي في سيو حيفعي بينو انو خيرك ياه وحو يهبل ااد او اتقانا صادف ان شدها وني زياده aya ka do sood saxan laki waygudu yino hawla um ala afari wa koon raake kusuju saaba tan soo doge wal tarbad qal ala dunyi fayna anow qafaqanna wa kida naynay aw maka wa kuway badnaay ribsailki badna min baad kalba wa abdallahu فأميني من كندا بلاني عبدالله سبحانه هي كمان برانينه وهو عقرق وهسر كيسو كيبينه وغير ما صار بماينا وإسلامين لكن إسلام كيسو ما هي أكثرينه وهو كده شيء عاني وهو حاني الضد ولو بعض العربين شيء وإن قلبيه يخد جريبه مركبين كان صار دمييب عليه سبحانه وتعالى فرجع أوليه موسى الناير موسى الى قومي وكل نغضي قطبانا حابي اميضا علي الصن اصفا او مروبيسيو سواء او روحنا الصن او مروبيسيو ددكي في واحد الصنية انظرت ايو ديو النغر ملك كتاب كيلي قالوا الهوية الملكو التغيط يا قومي قومي, قومي قريقيو الم اعلم احي الم اعلم ربكم وعلم ألم يعدكم ربكم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا ألم يعدكم موسى إذ يقول ربكم رد وعداً وعدا يابا حسنا وانا احسن يا الذين كتب على ايدينك يا في شو كتابك او خير سير تبقى كيف بدك تصاير ايدين بدك تصاير يا قوم ألم يا ايران يا شي الىكم ربكم من سن الى الله باللين فاذين يا ولد ربكم وعد السفر افبال موحد على علي عليكم بشينا العهد ما وقتي ولا نقدر يا ينكد على وقتي ليه تسوي د انا بل انت والله بل عرف محاضون ثاني وقتي وما غضبا عن عراو من ربكم حق حد ينكع عليه، فأخلفتم مر كاسة كب حالين وتبوليسين، مو وعيدي بالان كييجي، بالان كاني لجالي واتكب حالين له، ناس أيدين، أم أردتم بل أردتم، واخترتم ما ما دارانه، أردتم حاضر مت، هيا حل عليكم، إنو من كدب، غضب من ربكم رب يلحق سكاره طيره، فأخلفتم وعيدي مر كاسة بالان كييجي قالوا حينا يدرساي ما خفنا موعدك بل انكاني ما لنا خلاف انه كمان نذهب بملكنا اننا دولتان كنا اننا ايرادنا وعن خيارك خيارنا ما هو وها احنا جب حصل ولكن انه حملنا وانا وحن بالي او زالن قريص ومن دينة القوم ان كي قد بها قرض الذهب خراب بلم بيرتين وزينو حي arso beering ka lahayn markaasi soo caalisay inuu ka wax kale caaystay dad tiraboon qabeen alleen marka waaqiido leeysto in la yeeso aada goor waxa samaynayo tiraboon marka soo haaru laba haaru baan yiri waxaan inoo bananae good dhakho goor aan dabka sidan goobni yenkana marka waxa sameeyay marka waxay dhayn anagu maana ku قالوا ما أخلفنا موعدك بل بالله كماننا بزلس ومانا خلافين بملكنا أنك خيار كأنك يدونيثان كأنك ولكن أنك حملنا وحنا لو حنبارون سيدنا أو دارا وحبضنا العرص ومدينة القوم وراضي يجيب بيها قرح يجيب بيها كل ما سيدنا فقالتنا ونسكب على هذا النمر فكذلك سألنا قد على هذا النجوزي أطوري ايوه ألقى يساونه, يساونه طوري واحد وستة ايوه ساينجلي جالك ها ساينجلي ايوه ساينجلي ايوه ساينجلي وعلا ساينجلي جبهيل ملك جبهيل ملكه يريد ملك ملك ونبيله الموسى موسى بدل يلواني وساقه حاجه وصايا وصايا <تصفيق> ايوه فلسكيسي ماشو كيسا يبع احرك قاطع انا ديوه وليد كوي ويعب كورت وراء وابا الديني قد ووش مركز ساميرنا وحمود طوريو، سأصل مركز واحد كصباح، وأنا كم بقول قال كم ساميريا إلهي، فأخرج لهم ساميريو يوصى صار إنجيل ديري جسدا أو جرح له علاه خوار صوت خلاصه، خوارك الله صار كم، فقالوا حين سامير هيكون لمنكها وصور هذا كني إلهكم ديجا وإلهي، ويرعه موسى وموسى إلهي. فنصي عمركوا يذلاه كتاب الدنيا يقول, يقول هو كتر يوادى إلهي بدي إلهي هو نقوله موسى هذا يوابك ساس يسميه الله يقول أفعل يرون من أركين الله يرجع ينسى إني نودي له إله حق على قوام حضم ولا يملكه إنس ملكين لهم يجا برم دباته ولا نفع إياه نعف منه ساس ماركان aqrago do fogeeyo everybody so maxaa tan waxa ay in jiraa waxba kalaan buugni ay kitab صوت soo bidiyo xubtaara waxbo cid caas la yeela waxaa loo u yeymare ولا يمنف لكم الله في نسوم الكائن ضرب ولا نفع ولقد قارع الأوي والله لقد قارع الأوي الله يجهر من قبل الذي لا يمسك أنت صنويمان يا قوم ثالك قوم كيروا إن وفدت دي الدين دينا ولا تقول تحارب إلهما ودليل وقري ومخلوقات لكن إلهي سبحانه وتعالى امتحان درتي وإن لايضا كانت سعره وإن حبكم خبقين الرحمة دلنا ما وكان وكاننا حيث تبضوا دلنا حمى هايو فتر عروني صار رعاني وعطيعوا عمرين وحنين فريانا عطيعوا ريالا شخص غريبين نبي له هارون سنة يقول جوابه نبي موسيق وقال لا عصيش هارون باكوه عبدان الهي حيبابو نبي موسيق wa ka soo maray rasuulka salaamalaha wuxuuna maray uu ku shabayay ammar waligaa uusan jirin durbaal baan oo weyn jay oo la toro ka soo wax sameeyay oo garaacayay saxaabada kale wey ee kale oo yaastii baa ahaay markaas haa dee laa Umar baa lagu sheegay ruux laga yaabo inuu kaali ka timo aha oo موسى نفسه قالوا ولا سئل يمكن mark harun ba ka wayna waxa hadal jismayn ka soo qaayay ka waydiiyeen faraazay ku daan la nabra areen makkaziyulee areen digigan ina aad udaye areen dushis saac fiin alees ku dul laga ku citi kaafsanay haqay jaayleena mus ila musna rasul say markar kishin dagmeelo هارون qala musa yaha ma إذ رأيتهم مرة عرطي بلغنا إدمان على أن يعني أنت تعيني سخر عليهم، بحيث يشعروا يسعي من وين؟ قل لي وش الشيء وين؟ عرف بنقص مرأى وخلفني في قومي وأسلح ورأت تسير وسدي تسوي، مسؤولي قصي هون، نايل قصي هون، حاجات الحوان مسيين تغذى الراعي، مرحوين ما يمسوا لك في قوي يهارون ما منعك إذا رأيتهم مرك علمت اني ددك دي عاولين و حاكم الله تطبعني أن تطبعني اسرع اف عصيت امري واذا انت سبكم ولا سدين عاشك ده جوه حصمين لا تاخذ باللحيه مرك سارع واخذ بلأس اخيه جلوه اليه سوى الساحبه هذا الخميهي ويشلاء سوى تعلاف اليه نوم صلى سبحانه وتعالى قرق انتو او كبقا ينفير كل مفتوه دي لمرك مركاسو كجل اصعي جلو يلا ليس قلنا حريص سكو كوي عبيب كويه اعباه الشيء ويلا ما ليس قلنا بني يبنى امه هو يلا ليس قلنا حريص لا تاخد قوانك بالنحياتي waad dirashii marahaa qawlan in yaanu xashit oo an kabaday anta qow aan haddana soo tagay faragtay beer beer israayil reebisaay ballanta wax ka dhigtay oo dad kulliin tiigi dowlaa uun qayba uun ma ka qaybti tiigi uun ka tan kuu taa soo kaaysaa dadkii la wax ka dhigtay ina saaytaan ka baxo walaan saxud ايه <تصفيق> هي دلم لا تاخذ بالاهيه ولا بالشيء إن خشيت صابته ان الراعي راعي واحد كان كبطي وكان كعسل ان بين بين اسرائيل لبق فرقات كدكتره واد كو حيسو كو حترتقوان واتوكس كله وقتي ولا متق قوله هذا الكيم مايل على الان سايت كان كبا قال و هو قال ما كون سيدا ما سينه بالاسن صار بعاقته دري الضغط لي ولا وارتلنا فراء رحمت وقصي قال ابن ابي ذليل موسى فما خذ يا سامري قال سوق جثي ورحالك وانشيت يوم هذا ما سك توراي عليس بودا يوانكا دبدغوديان كودغانا عاشان دقشتك فما خطبك يا قال ابن اجل حقا كنت قالوا اني بصرت وعقي بما لم يبصروا به ذكر حين ارى يجري يادوما كسرعانه سولا قرتان ان ارى يفرس يمشيت فقبضت وانقضيت قبضة على علم جند من اطعاق رسول رسولك الجليل خاتك شيء من اطري حافير من عبري حافير فرس الرسول صلى فرت قوتي ثلاثكي شيء قد مشت ايان كسوا قريبين ندكو حين عرقبان الكريم كنات كينا صور جانسوا قائم فانا بنتوها مركزان دائت ايه وانا كنت غريب. وكذلك السعب بين بي نفسها وولا تسلق نفسي شايدان بي اوكس نفسي يسلل نفسه شايدان بي لك الساسي النفسي يقول السلم وكا عالقي وحاسن سليم اللي بسطو جنا لا يبسطوا بيداتكم حنعالج مع ارتاو فقبطوا وان قاده على علم جيد بنقالي من عفاريس السوري رسول, رسول فكرات جي سي فلت كيسني ماشي كويس تاغي اياه عيد بان كسو قاله قال نجب فلبستها مركا سنتورو دبكن ساغ دختوري فكلامه تصور لي قالوا يريد يلا موسى موسى دي فقدر ان الساعه فإن لك سعب ودقا وحب لينا في الحياة نرشها نحن انت نرشها انت قوة الى الترامة لا نساس اتعباش وماريو يعني اتعبان ان اتعبان مايو ساسا لينا ايوان اذا ساكون نورا دفتور ننبو كده حد حي دور جيوب تيو كرونه فروح الدور كوهو وقوبينه فروح التعبطينه وقوبينه مارك رحب دوامه ساونا عيز دوامه سوا ما عوين انه البيناس ومركا ماركا فى صادق بالله ان تكون ولا تذس كلامي صادق انا في ذلك انك صدود نقوم يشرو غارقه غارنا نكون واين لك انت لوديمه حاقه تا دونكي لك هو جدا وقت بلا رحم لن تخلفه كدب كدمرين وقت علنا خلال بينه دك او قدعيل بالله وقت ياما ومر في الى الهك الهي الذي إلهي لن تعبع عليه عليه دوشي سعا كيفا ضدكنا أبكو خده أبكوه لن تعود كدوه عدكا في السن وهو ضدك يقول الواكي إلهي بالحق يستفيري لأنه يحرق أنه ونقبله مركبة فبلا نسي ويا ناوي بطن ساقو بوغيني في اليمن نصفا بوغين سيد عبداء ضمسكوه ساقو بطن صعوبه عيني بطن صعوبه إذا نرسل من الورد إلهي ونقدم إلهي, الهي, إلهي على علي أبدا كسوي أدو منها وحسن الله وإعطا وانظر إلى إلهي الذي إلهي ألطا عيد عليه دوش سعاكفا من التكاثا لأنه حاجق أنه مركب ثم لننسف أنه وانبوبين أيما وياعين في اليمن بدا نقر يعين نصفا يعين إنما إلهي كنبوين نبي موسيقى نبقين تكسر جسوي إلهي الله وملك العابلون لا إله إلا, إلا حق مجد إلا هو مجيد إلى عقل عابلون مجد السرمويد مجل. وسع واسع الولاية والنور كل شيء حلم وعلب حلو ووجو وعلم بيس وقصة مرا يوقد قادنا يوم مرا وعلب حلو مجل. كوي ما كتير العابلون يلا نحلو قايس ديله لي فطبو إلى باري يكون فطبو على فصق كل ويش ديل دمانتو نبى كذلك نقصوا عليك من أم ما قد صلَّى كذلك كما قصصنا نبيٍ فرسان كان قصَّ نبيٍ موسى بس ليس من عليك ولدا قوّة صنّا من أم شيال ما شيع الخوارق قد صلَّى تري وحد تري يوملي تري وحد تري ونا سكن قوّة وقد أتيناك وانقصنا إنه الله ينحره ملادنا أكثر نادا دكرة أفراما كاسينه من إلهي من الله قطار وإلهي من الله حسنه إلهي اللي هو دوال بان قصنا إنه كتابك أول عصنك هو بشيو وما كنت تدريب بالكتاب ولا الإيمان كذلك نقص عليك الساعة وإنك فرق وغسو قصنا كذلك الساعة وقال عليك وغسو قصنا من أنباي ما قد سبق وشيك تغيق أردن ومدهي التغيق أحواشي تغيق أردن أيان خبر كهيد الفوق سورينا وقد أعطيناك ميلة بينا الذكرى منعرض قرآن كان في يدهنا فوشي كسي جرس العين الحجيس فإنه الرحص يحمل وحنباري يوم القيامة وزينا القريس وسبون ده اللقب الكريم لنبضى جانا لا يقول منه فروح قريس علي كونه روضي إن ده سوكيش وشميتاه وعادون ما يصبق الله indication to batte batte batte bar ka ku ka sare bondadana si layro sheegay timaha way si way ilaab dirasta si marka rooctak ka وكوه عنفره وايه ودليه وايه وجعله وايه إلهي وحبه الله نقالي سبحانه وتعالى قالوا قريصة بالمالطق يا اللهي ورهي وبرجانا وقود عيو من عرضه للجسر عنو ديكي قاسم كتاب كتابوني كيسي الجسر اوه عنفر كيسي برشي من المحاق انو عنفروا هذا انتعتقانوه للصنطر انا كوه عنفره يوحاوه يا كواس لاشا هذا كدرون هذا كدريتون ما الضرسي وكعنلين او برانين او جعلانين وا الهي وحده سيونهم و هيغو ويناو هو الهي سبحانه وتعالى رب البري والكتاب واخرين البري واعل بين البر فان الروح حاججه كتابه كتجيه تايحمل يوم القيامه وزلا وليس بحنبر خارين و ويكون واريان فيه وجه فرس كان يشوي النار تي ويناقك و اريت وسع وحضر الله يوم يوم القيامه حمل وخل حنبان و هو حق خلص او وخي و بالي و خيدن و انت نارك ما خكلو دعايت او بندي وان و الله و خود عليه و حملي و خي يوم في الصور بون كلا خوفه ونحشر قن المجرمين جنب الرياش <سؤال> يندهو <يوم سؤال> <يوم> <سؤال> دي ولى ساكداي وان ججرا ولا مزاي يوم تطب يضر وجوه وتسوج وجوه وان ججرا واكلو اندان ولاك دي ويه وابروك ساسا لقداي يتخافتور ويسكس ريسنايا بين المحان هذا اللي يسكس ريسناو هيبايا الا بتم الله قم بالجهد كبلن بالجهد الله يقول نحن اننا اعلم الاب بما يقرر وحي دهايان في وقتي يقولون ان تره اعقلوا اعدلوا طريقه قال هو عدل صنع طريقه الحج هذا الكون ودلل مروا يواح لو ادلكي هل كيف هو عدل صنع وعربلنا يا ود إلا بيتم ما اللي بيتم أدوهم كم كما هين ومين هين مقين إلا يومًا كي تفكروا وعلم بالنصة صلى الله سبحانه وتعالى كون سنوات جوغي الله كون رسائنا وعلم جوغي تجريوا فالله ألف سنة إلا خمس سنة وانت رسولك انت كوريسي رسولي وانت كدن بيسه واناو يقول لها إنوه انت سنوات جوغي كنت جوغي حول يريد وعلم بانا وعدا سنحقه حالك هل كي سنوحق وقل دواس فهي ايجوب من الكلية اهماني وكا اهدونك ابل ان نوعه ولو يديك ومسلمت له ها اهدونك يكوهر الله انت اهدونك مالكا سنقول ايش واحكا لو انقدس عليك وحاول يبقري فلا الباب لو مننا اللقاري مننا اللقب حيني انت كالي اهوان اتلسوا صنوا نوراك اهدونك واحقي مع امرك الشيطان هي النقضة دك كوهر الله وبان الشيطان وحفي عنه قدق اوه اخي وان معلمك يوم, البعض يوم, البعض يوم البعض دور. مالك امثلهم اعقلهم واعدلهم طريقة قولا شو نوعه للبالله ايه حقه هنا نلقى وعده للسنة وعديه وقال لي انك ايوكي ان لبطه الا, إلا يومه ويسألونك ويقول ساليان اين جارب ورح يحارك بورح نكور القضاود وصل الى مالكه او غريه ايه احران انه اسكاء هولي وضو حد ساسي قل ما هي وقلت لله فقلوا حتى ايان سفه وبربه صرفوني ايه انتهي بربوران فهي مركب تبسينا الضرورة وكان لهم من الجبال ويسرعان ايام وتالي الجبال تحسبها الجاملة وهي تمر من الصحاب بغاية انتوليان سوكا غير بيسكس عانا ينبور وضعي شكل عاية وعاية انتوليان حانطا تخصي النقران ما يسعون النقران ايام لبعا تنجيستوية قياما ايام ايام ايام ايام ايام ايام ما كسلاكو دواليسو وما حتى فقل ينصف رضي نفستا إلاعي بربريني أو مركة بربرية كانت لكي يصفت الله صلى الله صلى الله فإذا روها إلاعي وقتكي قاعد مشعبورو كويدا لين إياه وبنانا صف صف السلمون قاع وبنانا سوينان أوه صف صف السلمون الله تعالى كاركيميش فيها نلوكي دهيس عيواجا طول وبيال فرقو قدد ما نقل ولا أمت المال في التاجنة الكميس ألوك ونوى سنة يصيرها لكسكة فالرقوة لقنية يديو على الدمينة يا بوليو وحوال بولدن مكذا دمت في القنية لا أجيب على الدمينة يا ماشي جود كاي ده ده رقوة ولا سيوان لأترافية قوتي الكميس دوينجا ولا أمت المال في التاجن <كه> يومين المالكا يتلعونه ضدك ويساعي الداعية كروياري ياريه مرضي سورته ويشتها لسورته بمان هل كان لي يمان؟ قال صوره ياريه لا يوجد له وحركة كقل لعيه وقرب مرضي ياريه هل كانت تؤسسه بذلك؟ روح خرافة ياريه وقرب مرضيه يبتل عرويه الداعية كانوا ياريه لا يوجه له كقل لعيه وحركة كقل لعيه مالك ياريه ياريه وخشعت ويامستي على صوته للرحمن وحده الكمس فرات تسمع المغرب إلا همسا لغة شنقرته مني شانت مويه لغة شنقرتها لغة مويه وحكة المغرب معي روح الله يماني روح رادم الاسمي أنا ولا بوقوات بقمر ملايين تأيي وحاسين روح الله يماني خشعت الأصوان وقع مصلي الرحمن وقع مصلي روحه العالم كلها حار كيس مويه ولي الكتاب كله مصي ثو ميت كلام ماشي مع الموسوعة روحه بعين المفر أبو تعلين حتى على قلب ما يعرف فلا تسمع إلا همسا شن قرط الجال الوقت موجين وحكل مغلميس يومين ما أنت راتنفعش فعل شفعلوا أمتي علميس إلا منترو موجين عدينا وإذ ماي الرحمان وإله الرحمن روح الموجين ويهلاش الله له إله أغرالكنا وقى الله شفعييه قارن هذا الكيسين حق هذا الكيس فو هذا له مسلم هذا في عن كل الجد روح عصوا هذا كان شفاعي وين له كان الله شفاعي وين له ذلك وعقيل وعقيس عمل كتب له ذلكه وموح له أول يوما إذا الله تنفع الشفاعات وهم تعمل صعب ما إلا من الذين هم الرحمن إلى يروع أدم موجي أو أم أدمين الله شفاع وربياه له وكان الله شفاعي وخله غنوه قول الحيرت يعلم الهي يوجي ما بين يبين وحددتكم الرئيوة خلقوا وزلوا وما خلفوا هادون كالتك ولا يفيدون المكوة بان بيه الهي علم الهي علمكم مكوة بان فو الهي الهي لكم الهي وعن الجمهوري لكي استجلبوا بانه يعلم وعنة الوجود وديدي ايه القيوم وقيامة ديو الله النور المخلوقا يمامر كذلك فهواتك حيّة قيوم والعاسي يستفاصي ليلة والتجنب لا تأخذوا سنة ولا نظر ملول مردود ومسرع فبسفانه وتعال ويبتاقين مخلوقا الهاتف والجيال وماريتا تفيدوا ليلة اخو الشرعي الظنوم والسنين قلتها وقال وقد خارضوا علي وحالاك سنة من رجل حمرة قاده ادون كن بالظلم من قد دخل سوى ويلا يسوي سوى سب ظالم او لاي والله ظلم لكن ظلم محجئئ ظلمي مخلوق ظلمي او اسوي ظلمي فهي ادون كن ظلم ثلاثه وقر لقري كما صخ سبحانه وتعالى سوى لاي عيش او تبلغ حديي مال يا النصف ي عرب نفسي شي الى سبحانه وتعالى وده وجه وده مري ويكله يور الشيطان كرعي وثاوه دلمير إليه يقوم بيناد المير عاسمه ويقوم بيناد صميم روح أسحى يكسر بي وقد خامع من حمل الظلم شخص عاد أقو كفرة كتاب وين انت على مجلد بس من حمل الظلم و هل حرف بعض الكتب وهو يلاقي كلام تلك السلطان والتعال اعرفوا ريس يعمل لا يصعى لحالة عماشة وناجسة والحال هو مؤمنون يعني مؤمن هوا لعمك ايمانه بسجين لما اقبل فلا يخاف كعب صم اي حلو ظلما ولا حب ظلما وحوس السلطان دم بهذا الجنين بشر حد من عمل كيا طويث إلا قال نصامي وأجر طويث خير الشق يسطي لقال بقى يقال جوي كبر قميش سيادونك العلم ترى حق شيء قابل البسطاو رواه الأصلي دوش الله جس عراو تروح اللامع على الجهر من الجاي عمل صالح إيمان فلا يخاف ظلم كبر المهي إن دلوا أصلا جيم دوش الله ولا حد من أجر عمل شق إن قابل قال وكذلك الشص ان انزلناه كما انزلنا الكتب سام كتب المسيح الديني الحر اي انزلناه الله وكتب القنس قرآن عربيا. إيه. قران الحال اليوم عربيا او لغديسانه ايو قرالكنو عربي ويصرفنا وال سرعي اي فيه كتاب كداي سميل وعيد جو دي يرجبد تبو الى الله سبحانه وتعالى قالوا وين جو يرب عايده عسل ولذا عسل وحصاين قدام بس وربي وربيه سبحانه وتعالى وصرفنا وسع في كتابك الحسنين وعيد جود نارط على الأقاصي وجوذ بع اللهم يتقون لكي يتقون سيداتكم وعبدان عاشئ سائر اليوم أو نبيت السوء دشي أو غدر وكتابك الله يجد ذكرا ويرول شو ها كل عجرا أنت أخره وليكي كم الدار مدو جرو قال الله لك يا دوالا نعب ماكس الرغبة تساهم معانا له خير بالنبا وديها له كنجانا داد تكسير كنجان كن مروا روسين معانا مروا روسين معانا مروا روسين بحي قوة حديثة لهم بك يا ابو عليه سبحانه وتعالى انو كسر بجيوه اوك انو وانو حلو وعيه وعيكا دادت بالنبا ايكو عبر اقالنا وعيادك النار في عقابة يومين إلهي زبانا وتعاك عبصاني وكو عبراق عالاني وقوسوا عصباني ايهوكي انا إلهي يا فتعال الله إلهي غصريني قال الملك قال لي بابا فالحق هو ولا تعجلني بله بالقرآن هكو دك دك من قبل أن يقضى انك لما يسر الكون إليك هذا حق وحي في صورته قيام أولئك أولا صوركم صلى الله عليه وسلم وكو ده ينجل لهو كبغي لا خنجة رسول جيفيه مركزة ليه تشوتش ناكوحك دقينا دقي سكره الله من يكون حق ولا تعجها دقي بالقرآن من قبل ان يقضى انتا ضميسترين هيك حدا وحي وحي قيسي وحن كيسي انتا ضميسترين هكو دقي نستبرز وقولوا وحاكا ربي ربي ليو يبني علم ساعد ابقاني سبحانه بك اهو علم رئيزيان وعو ويلا يشتريه ورسول كويه روحات ويدفتان و أو علمه المجرؤ يسوى علمه وضمن بإله يستوى كسر الدجي أيا دنوه وعاتر هذا لو علمه زيادة سأسر صدق قد عيسنج قد الله ما اللهم... ما يزيدني يه... منفعني ما ينفعني وعلمني علم ينفع الله ينفع. منفعني الله معلمني علم ينفعني وجدني والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حلم بقد عيسنج إلا امد وليب ايام فاوطعا فاوطعا سلسل رسول قليج وزيدني علم ولقد عهيدنا والله عهيدنا وان دردارنا الى ادام من قبل اخرين فالنصية دردارة جواه الاوي ولن نجد ما ننهل له ادم عيد من صمر يا قوان ما نكبر ويسكر وقال الله انا سفره وتعالى مو. في موصا ورجاله كسب رجل كذا ليه وجدي كذا ليه واتذكر في وقت قلنا ان كن للملائكه اسجد لادم فسجدوا الا ابليس هو يال ا سوي السجود فقل له وحين يا آدم إن هذا كاس سكن حدك ادون بلك كون هي ولي زوجك ادره هي فلا يخرج الجنة كما dibooto الكسار من الجنة في فتشق أمرك الباطل. الدنيا والدمار أنا حن صدق روات جا جورو لم يدر لم يعجز وحصل المار سبحانه تعالى عبده من كان رعاة الجنة كبروا لا تصدقوا يسوون فتشق الباطل إن الله كوحد لينا يواجهنا بحياةه ألا تجوع عين روات جا جورو نسيا ولا تعرى هنا لأهردين أقول لأهردين بيسوا وراك عدموا ميسوا أقول لأجاجك وغدع ميسوا وإنك وإنك أظهر لا تضمون محرارس فيها جنازة ولا تضحمر الكولارس أقول لأكيد ميسوا ما أركل شيء إن الجناز واحد صدر مليو واحد تكون لحجتها يجيبت فوسوس يري شيبان وشيبان بعده سو صورهم قالوا في يا أدم هذا موت على ديلك مقتل على شجاعة الخلف جيد عدل عن دلعو. رواري وملك مقتل الساعة ملك ولا يبله أول جد ماري تاسيح حكمه قن جنه كجرا ملكه كم قن فريه وارته كم قن فريه كوجنه كجرا أهد الولا وجعليه دي عبان منكر عنه إن انه تجعليه انه محلرة واكثر روح ضعيس وانه يحب السيخ؟ لو كان لمن آدم وديان من مارك لقطق ثالثا ولا يملو جورس من الى الترام على منطاب حديث كان متفق بنيان حديث تقلس يحوراه وانه رأيه القرآن وهنجلس حديث هذي لابدتو قدها بالاسي قد تيلي قدها بالاسي وقدها بكدها مصد حاجبه في هذي اللي هاي بدي رسوله ولا يمنو دوفنا دلات ترى فو عالوشي سنبه فيه إلا هين قدر اللي قريمه ولي هكذا سوحان رداي مال الدمار المحروب ويتكهبها يستنعي وحيوه في رواجه وعنك سدوه يستنعي ومال وضوه يقول مدهي هذره بسيه جعلاني طنيعي saxaray kusay balanay mushaakal ka kusay balanay markab daanka salaakeley soo jannay ku dhajire buulee adana waxaan rabaa naga aadan in sii wara oo wax si la hada way mulkaan yashaa fa was soo sideeey sheebaan faydamba oo wax yoodo oo waxaan soo saw waxa ugu جيدة عددت بنته ورجعت نورانيس واريس وملكي اللي يبلغ بقرطوريه واحد ملكي انا ورجعت المائي الملكي فاكل عم ويادة صنعى فاكلها منها او لهم حوانكم يو عغي يرسعي رسولكم الشواليه يبا رجل دي وكان حديث كبير سعيه استوامر رسولكم لولا ابن اسرائيل امان اللحم حار كان مريم. قدونا جيب الاشياء الجهيل في مقرمان هلو كالعنح كالسنالي حوادين الجنين حواد ننكال مخيان تم ايضا مركب وحا نقو قصفتالي او واحا اخذو مركب مخيان هالكا اسخوها مركب وكا علي كل حالي جيت كالعنين واللوضة فاكل منها جيت كالعنين من فبدد مركب الوحاة ظاهر طيب هماللوضة السواقن وعورمون عوري وماتوا موغطين وضفق وحيد باللغبان يخصفانه البجينيان عليهم عدو السوابه من ورق الجنة الجنة عليهم فالي وعسى آدم آدم وعسى جبه فغواه وحيد جبينه وواهي فالله إن ملك بالإرسان قمانهينيه لمشروه نرانا لمشروه عدواريس الله ماذا هو واريس سبحانه وتعالى وحيد جبينه بل وحيد كبه قيم إنه تنتعب بالله وضيحوا بالله وضيحوا بالله وضيحوا دوش وبيانك أدوشي كل الكوكري وعلى الجميع المنى أدوشي كل نصي الله يغطي موت وعكذا يستنوا وقلعفين أما الله بلعفين الله ودي وصد موهوا يا مرح الله ودي وبيدهم على موهوا فعسكوا عسادم ربه وفغوه فمجته له ربه اه إلهي منطمد كان هذا الله يرى كل هامين. صرت بغلام قسمت من الجباه وضرب فبوه ربك فطالع عليه وقطعه براياه وهذا وهم قال على لا ممكن هذا يحاول يبلش يمدري الطريق أبى أصونك صوقة رسولك سامي يحديث مع سامي، فهذا أبي الصرايي، مرضك يروح عنك ترى يصوا كبقية، إيه كعرة البستان، فليس مننا أي رسول، ما سلمنا من حارمنا، صرنا قال الله يوما نحشين أي رسول سلام على رسول، ما يقال كذي، صار صوفسنا علماء، شيء جديد وطوري أكثر، يلا سووا قرية، على أش، إيه منها الجميع، عن بعض المبرتين لبعض العدو، رك مسجد علوم، ينوي عيضة أن أراجع سيدان هو وصول فهم ياتي انك هدو يمادو مني حقا يقول هدن هدو حقا يقول هنون يحقي منك يمادو فمن الرسول الان صدر الكتاب سود الجو فإن فمن اطلع روح الرعاية فداي رسول كان صدر كتاب سود, صدر كتاب سود الرعا يضل ولا يشقى اخران نار صبروا بالرب يرحم وقال الدنيا ما له غيرها شقي من ايمان درو نار جاي نقومها ومن عادمر في كجي سلاعي عندك كتاب تاعي تي خرو كان سوت دي كتاب كان سوت دي جو في كتي جرسو فين له هي ضنك نور عيجه نور عيجه ويداج صوم راه الله من عمل الصالح هو فلا نسي انه حياة طيب، ايمان كي عمل كي صالحة وعلوها العنوار والمساوات هكذا كسوا فاشل رجل كسوا ورن الوحي سحاولة كفة السلام يقول لجيس جسر الدين تسلام أدون كيولاين نرشن شروح وكره يجاو اوقع داع حديك عبد الصواب من رجل روحي لبتقل السيئين وسيد الباني فغروا ما كفة باني وجعل بين عيني كور رسول كلي من كان قد يدون كام قلبه في رجل ويضعه في هذه أيها صلصة شطط الله عليه أمره إلهي وحول البور كعيني وجعل الططر بين عيني فقر إلى اللهم عندما تحروا على ولم تأتي من إلا ما كنتم له أدون نهي لي ما يواكس دو الدلال قري وقر يوحنا مكس كع عسي كورا ومنكارة لهم جمع اللهم لو شمله وجعل قناه في قلبي واتة الدنيا وهي الراغل. في تحسل سموه واذا هيدا دونكو او يقان من قبل الغيس سيضادكو ايباسوا وحاق وحاق نبتا نرشا تطريره الساعة قامي له له حمره يلاقي وحاقه وما من امشي الهي وجعل غناه في قلبي غني ماذا قلبي قال له كما اوه ثم رسولك ورحمة الله ورحمة الله من اصله ونرزقها كفاف وقنع لله لما هل تقول إليه هي وققا عيب ويأتي بأوليين الدون كان يصبح فروق تحرم بمي مدى ويصبح وحاوة يصبح فروق العصرية كبر أنت كبل آخراك لي ويطع لكن الله الدون إليه على يحضر وصل إليه شغل الوحي للدون وعرصول كان يوريين ضنك جاوي يعي ويزكي نظري الى الى فارس سماف انا كثير انه هذا لا يجب ان يعاني يمكوا ري ا ترى الى كتاب يسعى الى يوي كجدس الى وبلن قال انه لوش كوي وين كان عمل في الدنيا ظاهرا سلا مؤقتا دنيا لا وها شيء اكل ما شرب سكن في ما شاء دون هدقه ويلا واوين كيو هذا قلب لا يكلف الله نفسا الا قدرها وكيف لو شضغط على شده وقلبه هذا قلب روح غولولي بلا قرا بوران طاي واحنا لو استملك بدونك فإن فين عرض عندك روحي حق منصور الدين بالرسول منصور الكتاب منصور الدين يا روحي فلا يد الورق ومن عرض عنك فين له قبرنا أنه قال بوعدة الهدون كان لرشاله يوم ونفسره انت بحبه اربالي وانسوح شواني معه وكان يومطي ان اعمل يسوه اندلال وفوندوه جهان نور يسوه اندلال قال بي فبي ما يسوه اندلال لك فبي يا فبي فبي يا ما حشرتني، يحشرتني كان اني كانت اعمل وقد كنت وانا هاجر يدونك بصير النوح قال قال بي كذلك سأصل أتذكر أتذكر يقولون الآيات تنا فنصيتها سأكتشفه وعندك تجدون لكن آيات كثيرة كلها فنصيتها وأذكرك تيج كم عن ما درس سايم ما وكذلك اليوم أطن سعيد أنا ما أنت ولاقتني نات لقى قريص سؤال ده يسفر وتعال سمعي سمعي سيفر قال اليوم من يصير العمل وحص ما يصير على وص ما يبالي وتعال سآيات هاي كم ما انت عنوندان كا جيرمي وان كافاغ نارتن كاغتو يوالباي سوانو قال الريك كذلك كما تركنا سنات كاغتر نو هلكا لغين لغاي دغيباي عط قياطنا فكذلك يجب وكذلك الصفن مدي كو اول ورنا نفسو كذلك مجرى حدود او حد إلى جو كوجو حلاش رائع وحقه حرام تيالكال سصن للجواب من مرض أسرف حد قده ولم يمنها طوين بعيات لبه ولا عذاب علا ولا خير تلاشد فهذي إلهي سبحانه وتعالى عاصي أدونكنا لوقي أو ك نجي من أسرف سلكان الله قصة ورايق وادونك التاسى ولا عذاب ولا خير تلاشد وأبقى كأريق بلون أو كبقان وبلون سيدونكم وحيكم أسلم يهد من عدانين اللهم إياك كم انت هو قريش نبي الله اللي وصعد لك مين عدان كم انت أهلك نالها لك قبره ويوهرته ومين القرون ومرأةها يمشونا ويسعر ايان في مساكن جديدة لك ما انت سعر ايدي ويجائي واساسي ومريجي وشار الوضع إن في ذلك تذكر الله وحق وحاقصه رآيات آية اللي يريدون هذلك عغلة رآيات اللي يريدون هذلك عغلة وعغلة قاله عليه وعلي سبحانه وتعالى ويولاك كلمة حضر هدوس الجيلة هو من ربك سبق فرمرة من ربك كان عذاب قرآنا اللي لزاما مت كل هذنوب وعجلون هذين الجيلة مصمى آية أبداع مثلين تقايم يموت سود الجيلة ويسحظ لك وحيدان معنى تقديمه في الأخير مع قصبانه ويولاك كلمة هذين الجيلة او من ربكم حاجة ذاكرة كلمة إلى حاجة ذكاء ياجل لا كان الإزام علىك جوب تقولهم ولا عذاب إلى غرق قري نقولهم مضاضين سومني ولا راضي بيني مركب كلمة ده سجلت و إلى روت الى كورم طولنا مفوتك كورم ولا كلمة سلقة من ربك بين الجمل كلمة حاجة ربك كورم صي لا كان الإزام لا كان العلاب الإزام علىك كل هذه زين واجملها دين جم فاصدر صبر أن على ما يقول وحيريه إلهي كوليه عليك كوليه قال لي ماذا؟ وصدق الحمد ربك فاصدر صبر أوه نزهتك إلهي نزهي صبرك روحه وحيره قدري يحينه صبره إيمانك يصبره قلبي يزعى أكارتك منه أكارتك منه سماك صبرك إلهي وفره وصوره وقيدتك إلهي كدم بيسو إلهي أستفانه وكتقصت في سوى. كارت أخ تصبحوا الهي النزل بحمد ربك على كل سبحان الله الحمد لله قبل ضلوع الشمس والله انتهى الزبع كون وقبل قرونها انت انتهى الزبع ومن الى اليه اباك سعيد يسان فصبح الهي الحسن واضرا فالنهار مالك؟, مالك اللي بيسجري لعلك هو حق حق قطع يترضى صالين قون ضغطة ويله يكسي ابلاهي عباد تصبح كل ولد كون شن تصالبها كان قدم طيب او واخا وي توكو الى تصبيح واكثراد سبحان الله هي. بحمد الله لا عين سبحان ربي العلي اصحى وكل تصبيح ما له بادي مركز سبحنا وتصبيح يقولان تصبيح كوجي سبحنا كوجي تورنا و سبات ولكن المدن ماي الحجره ها الى ما متا نحن راخين حجيس دي ماك ازواج murug galax akhare waxba korahay waxa adoon ka seenay qafeerin hay iskuule weeynay ha qaybayeen ila aydu aasi uutray wixii nisiye odan waa maalmaha oo kaadi doona am tarum ka badan ku ma لا يبقى كلا يقدونك وين أيه أخرع ودفف بقى ما يخص رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تمدنا حفيرين وانتاج عينيك إلى ما ما إلى ما ما طعنا به إلى ما ما طع إلى ما كيح جيسة مطعنا أن راعي به كاس أو مالك أزواج أن ريع منهم قال الحقون زارت الحياة قدونك قطيسة لنفتنهم في سنو بحنو أنت عارك أمريكا واقع قلعة أدن كراعي ولاج لول غريس ربك حبي ده حسق ليش توج جنلا بخير وخير بن وابقى باقينا بن جنلا باقي أحوري كذا ماي أدن كور لما جنلا خير بن أمريكا أدن كان كل زاي حسينا لا تكلسي أيو الله يسلمان وأمر أمر أنا كعبد صلاة صلاة خير كان أمر واسطر عليها صلاة قصبة إلى يروح وصمت وين وروس دايم أو عبد بن سلعدك و روض الله و روض حتى تكيد اللي لقى رأيه كون عسل عقصة روح المبارس قال له احبه الاسطة بالعليه هكوصر لأنه سالك ريسكتما سجط المهم اما كوفه ريح وين تقل مخرج من حاجه الله اما هو تقل قبل الله كوكه ليه وين وحب كوفه هين قلت له يا لا يلتفلين يهدف التباس خجندي اوحى ودحانا يأينا كلمينين وحبا إليه سؤاله وتعالس وعجلين قفوا يأينا يميت وليبعد برا كلم وقلبه يوكد بي وفغن كوزي يأينا ومدارك بالسلام واصدر عليها السلام بقصر لن نسألك الريتقاء فيه كسياري ما إينا وقلت ما إينا قوات كلمين نحن ملنزقه كأنها كوزاقه ولعاقبته جنده للتقباضات كتقيمتها يا عقلهم في مديرها اسكالي عقلهم فرودوا إلى الجنة قريبا إلى ينطفوا إلى يوضل الوحينا يا اسكالي للتقوى التقوى هو وقالوا قالوا الوحيدة لو لا يأتينا نحو نوكي هل لا يأتينا نحو نوكي روحي نغي بآية نغيب الآية واحد كانوا آية حق ربه كاته اوه آية انبيضة لسي جلو النبي موسى نوي قيسي نبيل ثالثه ايات في سنجر كان حاله سيون الله يقول اول ترتيب مين هو يمن بينه ثم شيء عدانتي في صوتي ويا كتبته انا كسند سوقون في لهداه قاوانيان كتاب وحوال ما كوروي كتاب في غور الى سودجيه يكانو دنديه بس سووا وونياك اذن كمان كبلوده يمال قضمان اس سووا كام يسف في الليب. ايوه والله سبحانه وتعالى ابدو واحد, واحد وطريب سواء كانوا قافلون لو لا يأتينا بعادة من ربي اولا بتأتينا بيانا ثم بعد بيان الشيء عدانك يبياني تسلحوا في الولا قطبتي على قصهم ويدحيسوا قصهم قطبتي على قردان ايو مالي على قردان يا واحد والبعدو وقف اللي انو واحد كتاب كنحكوا على قردان واجي هذا بالعبورية إن ولو انا وحناك كنا هل يجب عليك وعدمك هل يجب عليك من قبل رسول الكون انت رسولك رسول دل هل يجب عليك بقاله سبحانه وتعالى لقاله العين ربنا نعضيك النجم لو لا أرسل فنفلسه بديله الينا حق النجم رسولا رسول فنفط بيع ان رعنا اعطيك هايضا حاجة من قبل ان نبيلك انت أنا انت الدلو بالكون انت انت الدلو بالكون وان نخذ لان حدود فوصل خراب خروج مير جوينتان ان ان لوفر حارين خراب انت ان الدلوبي و نارجل حب لو سدي ويحصل و راعي لكن رب ما هي الدور و ان السؤال و دعا رسول ولو ان هركنا و دن هراجر من قبله خصور كلي كتاب من كور دن هراجر عينه على كسود هاي وقالوا هي دي راي اللي بيله لولا رسالته الله ارسله فاي سدي حق فنطبع ورعنا فنطبع ورعنا عياتك من قبل أن دي الله ونخضى انت ندلوينو انا فليح لابن العظيم قول مرعنا قولوا حتى نبي الله انحويلو كل منها ومنكم ماذا قال عندك مسلمين تجدك جالا متربسا أي سوكا ياين فتربس سوكا عندك نوان سوكا فصلت على مور ولغان ضلطان من روح أصحاب الصراط وضبع صاحب قوان وضبع أسوية تصنيلهم جنارهم جايب ومن اقتداء كم حنون سن وحقه رعا سن فلغان ضلطان نجل نهي ينكت ليني آن سكني صد بقى انت وايس حيا حيا بقى لك دلوقع لك دلوقع حق إليه سبحانه وتعالى وقوك إلى جرب يستاجد يبادرك إليه وبادرك و لو حقا لأقول ملا و التربسه بالسجل و انك ينكبه فتربس السجل و عليه نعد دوني إلهي حده و هيريه حده إلهي هلا جاي جرب كمان و لكن دونسان السجل فعلا تعلمون منع أصحاب السراد حلو جدنا تأبذك ساحب كواه و ضلع السموية التوستانية و والله